فَلَا أُقُسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِثِ وَالْمَظَارِبٍا لَ قَادُِ عَلَ أَنُّ بَدّ لَ خَيًْا مِنْهُم وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوتِ لَرَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ فِرْعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُطْبٍ يُصْبُون طَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قال يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّدِينٌ أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ اَجَّلَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَجِدُهُمْ دُعَاءَ إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أطابعهم في آذانهم جعلوا أطابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأطروا والتكبر استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأشررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا